وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 111. إِلَى الله إِن لكم منه نذير مبين وَلَا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين